السلام عليكم راجعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باش كاك رانج جاسفاستكم برزن ديشانه لگا كاك رانج هم مواندی كاو ازمان دابو امرو دو شمه سي هشت دو هزار إن شاء الله ذارك دقص و باز بكينو باكو یا من يان او يان او إن شاء الله هم لها اللي لكتر بكين لقصة كانو بو اميده إن شاء الله داشت بياك هينو فشتوا هم بخواه گرو كاك رانج بخير بيتو. اما دنگه التسجيل كلا تقريبا 6 ونص ثانيه 6 ثواني على اساسها مو بس تكملوا بلاكته طلع ولا باصر من الركوع واتوابه قلت من في فيتر إن شاء الله غير ودي درفته ودرفته تهب ودي درفته جا كما كو كو إسلامية يعني فتوى الدوله الاسلاميه اوري ما گفته گلخواه کرد و کوستارتا هم و من با دیگران و متنشونی نداوم بابتا کملاست من و نجندو کملاست ما بات که ولی کملاستیکش آب درم پری هر را وین بله من بورشی کرده وی زیاده یعنی دو مال هم بیرو بوسی خونه ولتا استا که لزومش تکانه به بیگمان مادرم الحمدلله نا انکاری جیهاد دکین و کوف فرقه نا نعوذ بالا ا يا خذاه تكني في غبري اخواتك بالله رحمتي في غبري اخواتك ان اعوذ بالله من انكار في, في غبري عاتي بيغبري اخواتك الله نزي आवाजك ان شاء الله خلاص صدق ان شاء الله انت يواك المبزاني ما تقدم اورك في من ما هي جوہہ جوانے کڑی نی ہش شید کپی ونج بشرا او پونجی کج سٹام او ہے ہن تا خد خوش من دلہ خوش من دے ہن تہ وے ہتھ ما ہے جب بابتی خوش من او ہے کہ دوغتی بنویس دانی کہ من تی مراد او دوغ شرڈیا ام جناب بابتی ام شو مان باب بین دم پیورا جہلہ پروگرام غیر بین دم پیورا تا تبغى خذي ام جولات الشيبكينه زياده ام جولاتها برازيد على فكره عندها بيت زجاجي ااا اذا عندك سؤال جام فيا يعني اللي هو كم شيء من كذا شيء سربقم اواني كباجي اكما رايح ومن بيوندي بهش تاريخ استانيونيا سربقم وانا اواث تعبير الراي قوم بلم وابحث ايش ام الرسوب اقتصاد معنا من واحده بسفره نادي خذنيين يا ما بخمان الذكاء ان والله يكون هم او كانه تؤتي والله ما ادري ممكن كانه مزمي والله ما اموت لما تكملوا تكو جاي بدحد وام وأزال مكرباب تراب زمان ده من ولا نتلوه توه جنابيش وات وات يبكا ولا من من نتلوه ذا إذا ببين من ببوسوني من كورانس آ بساني بوأم كمن في ساماردينا بتوه في وندى باي سامونيا دکمن کل اگر یک دکمن کل است آب باست یا لسه آق صی باستی بوده صیک دو تأکید که ما به او برزدارش که کارش که لپ امیش اولیل دامیش آخساب لگاله کدوم دایابله که کت و کوچ تیاره کت آخساب کیفیم من ت ها پیامهای آنها سعندن باش تا که نکامو گرندند من امروزی شو کو نیوندی دولت اسلامی خس نگم امروزه کاملا سرکومه که نقل از دولت اسلامی. بالا بالا بالا ولی با شور خبر داریم دبیری ولی ب ببودیم اورنگی که من دیبینم کارگران اورنگ نائبین من نائبینم. لب مانی اورنگ رونکه اینو میذنیم من پیستن حاشیه من پیستن به حدسیه که داینی و چابی آفیست به حدسیه که داینی بشه آمغس که حالا دستی اگر نهیت من نی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 بر له مشتاق مل و مبادیونی خوام استع.الن اسلام که بریت هم دوسته قرآن رسول الله علیه السلام. من دیم مايا بر له مشتاق پرواده. بر له وی کتوبه امشتام بسپنی بسر مینات. قبیه امشتام پرواده کی وار بگرم. ما کو پرواده. و کو امشتون له لذتی مینات جیه جیه تو. من دیم ما بر له بر و مبادیون رسول الله علیه السلام لقوناری. ما كأ ما كت وما في فرودة كت ودائما أزاي لك الساعة تي ااا الله عليه وسلم سو شو تسورة كوت من في بنيا في عبر دبي كبيتة هوكاري من ألين بر رسول الله عليه الصلاه والسلام وكشفه وحي بودرسيو او يكف اوهب او مبو بنيه او او يعني عليه ان قال كي خي قال زينو يجام مقامي لشيو تي زكا قال مكو وحي وحي كبو همها توفي على تراث والسلام وسيدي او نقليه بيني يا مو قسما حتى لي بني اسم على بيني خدا و يجام على تراث والسلام دي سنه هي على كل باقاته هو وحي بو ام ام رويا ديادوا لا تنراجعوا لو كو باس برتبل هالمشتي ام أم كيامات <تصفيق> تربية كذلأ وفريودي لسر بقية أمزق قناعته نانا كمن كلي قط لا كمن أبي أو كيامي كهما بق قناعته فيها بيلم نقبض وربت لابس لفيها اما اما اما بعدش چیزور کنیم که آبی برآستی دستگاه بودیم و اکثرا زور تاشی را صبر کنیم. باورم کرده و. اما نشده و پشت آبادین با اکثرا زور رو آورده. زیر مثلا کشوری بناؤ اسلامی بزنیم دستوراتی روی آم آم آم ش آمپیور ده آیش پتای مثلا منطقی موارد روی بناؤ اسلامی و وادسی کرد. крарабجيق لا إستامتي دانيا من وادي عني برابوجيق فني بو إستامتي كيف رسمت قدما ازاف كي بو يقدا سمه اګه كاتيك بلين سله ستر اشتكار د ګوګو جرارته ست اشارات نه خالدي خالق پروردګله اسلامه کټي غو مری خاص سلام سلام خو هر پروردګل امګه كات جوازي کوقي بن نمونه له بيني دوشته ادب بن نمونه شته کله اخ اب خاله ليتي شاهبي لوکي كان دتواني جوازي کوقي اګه شانه بو کاته جوازي کوک چې مناقشې یې ملخص چیه ا زګد ما اګد مې تو كاتې هر خاله باسته کی ک بن منوبې غو مری خاصي دو سلام ببالجس بلا بلا اوتا اواد اماتياني اما خالص يا وازكي بلا اه جيان او بلا اه يا دولتي الاسلامي هيش بون من لمزه رفر ودكيو يا ام بون اي جا هوكاري جلنكدني برشو اما يا خال يكتب لي كاش قبل بكري وهبذر لبيدي دوسي خالك طرح اذا كي مجال بدي بقول ولا ما كتب دم ونكادو بس راه شي نكا بسياره لسياره قالك بلاي تو يا بلاي يجيو غيرو وكيرين دي من لبيدم تشل بر اول كازولي بس راه بروكو یا که من کتیم اگر پیت باش او پیماید باش زور اسیر هست که تو هست که میتونیش تکلیه زور اسیر ماه بیکودن نخسته کی زور باش باش زور من علیم همه داریم مرونه که مواجهه بالخ نیک سر حنیک دو هدروتی بنابراین فروردگری دو تی اسلامی تنها لیک هدف من لیک توانی وای داروش دوام فروردگری دو تی و برور دکتر لساد برور دکتر نیتاشی اسلام لساد زور شیوهاتی دیهات که دیگه و سو اکوچه سو سال و پشتبان برمانش هاتو قراره تو بکامل یک آیات لناو آیات کانیش نیون آت سو نه که ویت دقی آیات که بسیاری رون بتعدو بله معتدل به ما هاتو اینا أقتل يعني إلا بقجبة إلا كشيء بقجبة أما فسنة كذي كذي ما تسيحه بس مسلمان يعني استنجد على كلين أمم أما, أما آخه پرورده آخه کیشکم هم هست پرورده کردنه که پرورده کرد نیتگ بمان هزار پیوستی با و هیا سرتا تو پروردهایش فکری بدهی بگو کسها و با تجیش نیش تواو بشوازه که قرآن و سنت پیوست و دیتی و امن که بذب نه بیت کشته کم اتیپان الله ببم که پرورده جایی که برو عد پروردم که که ایدر کته چنیون هست و کم تاگه وقتیان دروز باعام تعریف اسلامی کن و بدروز بدروز بونی هندی یک سایتی بنایی زناعم فکر بیمندی اسلامی، هندی یک خازندگان ه بود دو اون دزدگان ه بود. ظرفیت ها، بنای مفكر اسلامی با با وکایش اونی اسلام و قرآن و اما اذا كانت تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان دولة ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ما فاللا شيء قدوى لا حد لي بدرده يشج الله الجهاد بكر في <تصفيق> عشان مُشتبخ يشج الله في و حتما که ما خواننده بالین دویدن ولد جرامانی نو ولد وشینه ولد برقان و سنت اول معکروبه ما دع بخوانن که ایدر پال دینی ولد رجی اول ما کارکنی خواهیم کرد اماش با باهوی گمرک دنی جمنی خوند اماش توی اگم دقیقا نسلی مقنعتی کلیش نسلیه من معایبی داشتم که ما له برای خوشید برداوم ناقشانگرد کجا ود من اکشای بینی منو آب کاملا براده دست دادن من حتى ان المسجد لما تايو في ياسر موضوع عيش كالسيد انا ماشي رج امامنا قشابه ما حد مسريش هو يشد رياجن وهو يشد كوتا بس اما من بمني يا؟ من لسن أو من أويك ما من بيعيش بوي في بروده بطيام لا تقل او ما ويش دراسه ودروس او يكف ما جاء ميدنا واختار ان ذا ايش هو بناني ثاني اذا اكتشفت شكر له معنا اما ديان كان بمردعه كوبتا هذا ست للنوع الدمي او نوع ديني كبرقيو تطبيق اكم استمع دي بريتينن لوخ مره حاطه كتوله سيرفر مالقيه لناهم في دي استمع تو امس ام يا محمد عليه الصلاه والسلام كتقيصوب يعني كتقي وبكتاه ما نتاول التلجي كتقي سلاطيبو بمصلحه الاسلام كما الدعوه كتقي الجهادي بمناعه قياده الاسلام كتقي جوابا على ما بين فيواني ببرينتر اقل كتقي نمبر راه ما هو اللي ما نتا موجود هو يعني يا بليك اه هذه كتقي سوتي يعني ما ام طرحت ام در کنار بری یک ریگا ابد به هوکایی آماده داوطلبی به نویستمی یک ریگا تو آبی زیاد کی زیاد که دیپهش مشدی دوای کوچیل تنهایی آویک تو دینه کت بلاوکید دوای دینه بلاوکید نو بر ریگا کشتن از مدرک خواجه رناف در میلاد متن ایلام مسلمان نه مم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 يعني هذا العلماء ناس كذا كتابن قراءة شوي أهل الكتاب ما أقرأ لهم من بيوس بيت شواني هو بياكموا. الله يمكث يعني كأهل الكتابين كسي ككتاب بتشسموا فيه بدل شواني يا. كسي كا كا كا بوي نهاد ورجع شتيبشان ندروا بود مدر. إذا من لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلاك ومشهدت ما. أجر من نتو لذی چی دور دستی بنایی تی هیم مگر نداه کوی نه از راه کس ما که چی بودی پس که کشاورزان هال دنات و شامان دک دایکو باوبمان سوار دو رکمان مجتمع کمان کته چبوزیا و کو ملاپش تیشیت یک تمعات من بیدنا اونا من نبود لون تفای میشه آسمانی من بناد و کلگاه دکابوزی آن دکتاب نیا یان پنومونا بهت یادی باید مزرعه متشابه پنومونا دیازیلی هد که آن دکالن آن دکتاب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 لا نني نناجي ماشي كتب داري المسلمين لكن غناحي اوينيه قبل بتم كذا لا اله الله لا اكثر صفرنا ام جاء طلب خدني وي فهمي اسلامي كدعوا جاني تي ني تولدوي كنعمك بمنسيدين السلام عليكم يا ما الكريام تفهمي كفايا ام كفايا ما كوت كفايا مو في الذنوب بيد الله انتيا يكثو بمن بلتني قبل اشهد ان لا اله الا الله رسول الله لا اما اما فيوني بوني ما ملك الدين جاوز الكتاب وما ملك الدين لقاحي ذلك الكتاب أما مفكري إسلامي كبر هو يوم راكدين تأشير من سمعني كمان الله أما أنا قبل كتير بروتين ده أما هو إسلامي. در ام توی شدایش یکدستی آلمانی زور بذارید بذاری آورستم باز در اصلیکا میشل افتادی زور دینگو آنکه اصلا پیشتر نه ناتوی ابوه، بپرسی ابوه، و بپرسی ادوام بوه مسلمانیش نبود. پلایم اینطور مسلمان بوه یعنی که لذا ایشیا و خاطری مسلمانی بینی. اوکاری که لذا ناتو بخوانی حلال بوکه. ببببببی هنیکسی هنیکس. حلال بوکو جابه. پلایم اینطور بوه با گرفتن کریشی گویل متفکریش استعمرد توی شدایش. اگر اوکاری عمل لابو كاتب رحمه الله عليه الصلاه والسلام ابي بو الطيب ذا ازاري اذن مجال الريواده كان ناس نك زكريا عليه الحديث كان بمكده وكان هذا غير عمل عليه الصلاه والسلام قال لنا ام اذ بو كلام انا تشك في مزيه أمتين أم كذا يعني إذا أبي إما كذا كذا كرت من جا قصيرة كم شو يا خالك أنا زور بون ستباص ما تقابل مثلاً لسر آية دولة الإسلامية دولة إسلامي كارو كدوكانى با لسر ري امیکه تو باعثیه نکه انسات پرورده کنن و خلق کنن و بر اسلام و آنکه پیغمبر خواهد کردیم. که من منلوانیه که او کوچکش اشارات پیدا دلی. پیغمبر خواص الله صلی الله علیه و سلم خلقش استعات و هدیه کبشک لدینه کی کشتیم رجالی کشک. که من اویه که خلقش استعات و بشک لدینه کی کشتوا. ولی پیمان وانیه که دل دلیت اسلامی بشک لدینه کی کشته. اوم جوابش یه که اگر نامش دلم صوفی باعث عبادت و خش دکات راز دکا من دوی انسان خش عهی. ولی هد اون دش نیه. د دې خيزان د کاتلين راس دغه بل هر او دنيا یك چك دي بنمونه باص ل شركي قبر دکا وک وسل سل ل الله صل عليك دلين اوش راغ دغه خو شي شبانش او فرمدار دي نو ل شركي قبر را دکان اسلام هر او دنيا اسلام گشګي تر لوک اوادي جاء أمريكا استطوا دليل دليل أو أي دولة راهناني تحامل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 ئاتن اوانيكا ادعاء ولدك دج مناكانيش يشدي غو ساحيره يشدي غو ستد للشوا و يشدي غو باره و داكايت غو عفت و داكايت اته تاخير دوت مسوخيه ياك يوجد لك بو ما بيوها بلا نبا دي اللي بيغبري خو والصلاه والصلاه ديال قلبه بلغا كان ولد بجيد او ویدیو کانی اگر صحیح بلاک لا وکادت کی دا اگر صحیح وی حواله کار کی بابت دنیاوی ب دنیاوی ود دانی دولتی اسلامیه شکل وانی شار بشادی زیاد ک گچتی بر پروردک د لا پروردک دشت هاله صد شکنا پروردک دشت پیر ک دینی حدیث ناظن امانت بونه بینی وکا بب فيديو بيودر دكان للشعركانا من على كان دين هانيا دد الهديات دد البارياد دد الهركسي كجزء قرآن لبركة فاداش تكي أونديا هركسي أونا حدث لبركة فاداش تكي أونديا هركسي أونا يكمل لأم مسابقة إذا فاداش تكي أونديا من أصلاً بوش أمانة نبينا هول بدن نسأط معني وكون نسأط نايلم بلام عمش قريب بخو مو بوتوش وبأبرز يعني كبلين واني كبيش واني نا في إسلام داخنا للماركس بدلنا طالب جاري ماركس نيري عن نژاد مرکز جاری چیه ولی چجای وقتی بکاری چیله خوب میبینم ولی مال مرکز آوا آوا. ما بسیاری از بازی هشتگ مرکت، بازی کار رز دکه این، به ویستا لانی کمیونی کار رز مریونی به کساتی کار رز برناسی، بزرگی خالکشی، کسکاری که نکله خوبان است ولی کار رز خلا خاله کوچستانی است و یا که برای آقی چاو راشی قش زردی. لخوب من ازش کمی باید او دوایی نیست خودم پیشاندم بگم که عید نگذارم. اما مریلی سرم هر بار از کتانه داده دل دلعتی اسلامی نه که دلعتیه ویستان قصب کن لسر هشک لسر هر باشه سر تأخیر نویشی و کرد ولله امّا ای کجا اگر یک کم سیبی دلعتی اسلامی لاقلا و کانی دلعتی اسلامی کد باه بدل نیا یا و پیدا لام اما بیرو بوست نده و برای برادر دلعتی اسلامی چونکه اویکده یک آب نمونه منو لعنه خالقیش کرد بخوام او بازی خود کنم سرم سرما اسلامی لکاته تا آنها موش شریب بملویه چربیاد که تدريبي أم خالك بدأ، فروضي أم خالك بكالشيلة بجاهدني على القرآن، على السنة، على توحيد. ببدر دوام كوس يا ببد دوام لما زعلتك عندك حلقة من بوخم او خومة؟ يعني أو كخمة؟ لما ككاتب شاهد بيته أو استاذ كشجيري خوا شاهید به ابا اتاب شیخ ابوبکری بغدادی نتا علی او اویکا انسان دتوانل به دی خو خوادمیده به یو کس اګایل به کوم چم بروشو ته نلوی د کوت خو خوادا کز اګایل نی خو چا څنګه من بروشو میا بروشو به ا دی به جام بس لیری که اقصل سلسله دولت اسلامي دکم بو اقصل سلسله دکم دلم د اوا ته وم کسب برخنه د دولت اسلامي بینه بل دولت او کریکت لګل اسلام نه عندنا ما بغي كم لا آ آ جا جا جا, جا ما اللي قال جنابنا حرب برا زي ما من جوا عيدا بخويننا ولا ما تخلي كان نيجو يعني بخوينينه ويقعدوا توميجو يعني بخويننا كد داعيهم بلاو كروان أما أنا بخوينينه براو دكان إن جابه أوه كذا مانيه كم ما بس ايما نوقف جناب ناب دلیل دولب و خود دوکو هندی که خلقش شنده شرآن مفكر زنگ که آیوس به شنده شد. آیا من دلیل دی امشتانم عمومیان که بنمون لشرآنها تبدی دولبی کدیه؟ چیله مسائلی جياده كيدا تشي لكشتنا تشي لديله ما بالك ديلا قديلا ما, ديلاة ديلاة ما حتى الاسلام لك بو في بوك كدوله كلا الاسلام نهاتو تشي بو يشر على بش دليل بش اياتي بش حديث كنا ما يقدرين دي ان كمان با پس هولی کس کام دین مسلمان بودن بدیم برادران کام لیرش هیچ حالاتی خوراست اما جوانیت دانیه که دبیم الانی پروردگاره که بدیم ولی ام دیسانو آواش باو چاو گناه بلیم باو چاویل کناه سیل که اینکه ایلا خدیش پروردگاره که دیکته کمین بلیم همش تکانیه که ترک این تناب برزانش تیم کنه بلی روم بوده کته نهاب اصل پروردگان دغه پروردته بلاله نه پرورد دواته نه کدي کدي فخاته پروردګرینګه بلابلهګه پروردګت امانات وانی په بتي لجه د صلاتي چکو فريده بنونه با اصلاح حکومت هيام بکين يګتونات وني خزانه کان پروردګاتو بتواني افخال کبیر نه تصرف غا راس کو خو هيو لبو دغه بحثه د خو خو لبو دغه خلک که همي مسلمان کا جواله انتخاباته کبې باته نه باته ولا بري پاتي و شتي او کو حاکم بسري ونو له هکاته کبې نه ادا بکاني اندګر مقره کاني اندګو صوتي اعمال دبله قل پروردگارت نکدات چکک کد بذسطو بی اگر چکک کد بذسطو نبی مافد نیا بوند نیا بته امدا آماداری آورد و با این فرشین سر قلعه تری طربناخش کد نخی من پیام ورگ قل پروردگارت نکدات دبله آن کانی کش بغلی نباد بته باتیچ چکک کد بذسطو بی چکک کد بذسطو نبی مافد خرای و بوند نیا بته باتیل جنگلستانی ک خو ما پیدری کرد تو پی شوانا بیر تو لگل اوای ک تصرف لگل کسه بکریه بشواته چنه درکه هیچ دینی کی پنه گیشو لسا او ک کسه دینی پنه گیشو ایبلا ورسه که مگه سئد اسلام بکین خو همان حکم دیانا و اسلام که جناش فقیسانی کا اریش امایا کسه دینی به هر پینه گیدی ته نه گیدی ته نه نه قیامت شاح حکم جی اوازا لگل کسه کا کا دینته پی پی بلا او کسه و دینی چکی بدم نه بو خیدات شو ا كمل جيش اسلامي دطروردا بو امكسا جاواز لكسي بنومن اخوم لبرتنه بو بنومن برتنه جماعه لبريتانيا لجدك دجيتي ما انترنتيها وانات نتيه ونيشي خيندو هيشي اسلام 2 دوله اسلامي لا كمل جيش اسلامي شغاوده نبتاو كدين حكمي او بساب دي بلا اب كافر يلا سري ببركاس شي وينه بو دوله اسلامي شي وينه بو حكمي كسي جاما بس كم لير لهو حكمي كسي ككفر يك دتا لناو ملته في اسلامي دا نه نو دولت في اسلامي دا حکومتي جواز لکل کس كه كفر لا نو کوملګي چې غیر دا أما دولت اسلاميش بیروي کیدو او پیروي دکا او خلچکش هغه له حالت اسلام اساسات وا کسب بن مون سلطان لنبي اسلام باو بينينه ومو اساسات کته بلام دا kasay ka hukuma kay basta da جیاوا ساکل کوملگیش اسلامیدی ادجی یالکوملگیش کافر ادجی او کسے کنهی لفرز بونی یژدکا حکمکی جیاوا د لوئیل کوملگیش اسلامیدی گوربو یاللا کوملگی کفر دا گوربو اھمو اھماشو جاب یاجن امیک یزید کاتو دی نیو او یالکوملگی اسلامیدی دا گوربو او اسلامیا پیگیش کو چاک دا زان اسلام شیا کا لوانی جیلانی مال یزید مالی جنابت بی ک باوکت ملادیتو بزانیتو باگدریتو اھموشتو بزانیت دی اسلام عند آم حکم داد جوری لگر کسی که کتب امازون ماسی آمازون دکیدار طارقی آمازون کلوانی هد اسلامی نبیسته. یه بابی گو مان اگر امازون دولت اسلامی گشت آمازونو گویی همه حکمی زدی دکاری مسدودت و خیبر سیاه دکی. بویزو کاتا کلا زناب تنگرب انشا باصل او کبرای ناتود لی اخوان حلال بو دواتر تر حکم که جورا. اگر برادر کام خو ابو جهله خو کسی براثی نآفیا و نبود برای نآفیا ما باصل داره. کسی چه بو سر جوری قوم که خوی بو ای ببیم هم بری الله علیه و علیه سر بامری بکوشن بود درکت. با نگو ولای بالی که روی ودکیم بفرم و با بخواه ابو ابو الحاکم ابو الحاکم. دیو آیاتی نصب شده و من متبع ابو جل برادره من متبع ابو جل او تانی تری شد بعد ماشی و دی امکابری ک امری کوشت کهی بود سبحان الله ربیم شود کبری جولکه. لا لا حلو الوقت عظيم للإسلام وبرحه كتير كان بريخة صلى الله عليه وسلم وقال أو كسمال لكل دكاته وآزاري بنا بأخوان من الأذكياء ناقب سبحانه الله ليش برحه هالصلاه شو ليش كان كشتين فرحه الصلاه بويان محمد سنة كش هنا أنا دروا لما لو يوم بسلي خوب یه قابلیت خواهد داشت که با این که به این سرخزای که نکنیم هم هر خریدی پروردگر نیکالش مکانیم و پوش نکنیم جاری که لبرای خالق کبابو اگر بیتم صومانیان لذتشو کو خالی بشه ملام بیا برادر کم هدایات برایش خواهد دوری که برایش ایمانیه اینجا مهم آواه تولسات چی تولسات کامن پیاپلی تشبنده بی پیام خود بگینی به من لکو خواهد گرفت به پیام بری خواهد فرمی تا این ل آواه نسات پیامک بگی این هدایت کتله صنی هدایت لایمنه چه هدایت بدهید چه هدایت بدنید آخر داده حرفم که گه اندی پیامک بتش شود شواهد داد و گه اندی پیامک بیتی نیت تو نامی از دومن بروزی انتو آخره قطعا قطعا ايه يا خبابي خالد نعم اكيد انا بفرس وبر رمضان ايه انت اداميش بفرس ولا شريهت ده ايه طب ما كده انا قلت اي شيء جواب ده عشان جواب ده عشان انت جواب ده يا ده غلطان سام دعاءش اللي غير نسقولها شويه كم بماذا كان باكين ولا كان ابو بكر عايق قال لها ان كرياته امام عمر اما انا اخذ ما ده استايل لو كاتبه بقولك لا ولا لواني يعني يقدوسك وطيب يقدوسك وطيب ولا صاروا كذلين باص كابرينا ت أنا أعتبر حل باص كذلين ااا كخواج يقولي حكم حكم شريه حكم حكم يعني ما باس قوانين كان الشر لكات شر جاواز القوانين كان اشكي لكات اشكي دا اسلام چون باصله معريده كباصله تواقش كدو چون باصله حلال كدو باصله حلالش كدو كچون باصله كده كدو باصله كده كدو اما نبتن هواك خود الا سنتادا جنابه خارتجوان والدستت بيكيت كوتت صوفي سلفي هم اواني هاتون بش الاسلام كابيه بش الشاطيه بلا همو اسلام كارت بيني دمانوي هم كو هر بارك الله إماش لجل أو ذا هم الإسلام ككوبكليته من دو من هم أية بمشي وراك بمشي وعراك إيه ما بعشي أكيد وقوقا من متابعة منك أنت أو أنا كمتابع عام كردن وقوقملاش تدليلش من لا لا فعل <سؤال> أو أي كبله دولة بناء درزبوني سرتای درزبوني دولتی بنای استانی و سرتای دست به کرده شرقی این دولتی بنای استانی و سرتای گفتني خلك كه بدي دولت بنای استانی كوزجان، آو خلك آن هيتي غير مسلمان بول، هميان مسلمان بول. سرتاي كه آ آ سرتاي كداسي بيا كه سرها تني. حركت كداسي بيا من الياسويا الي يعني هر شيء كه دبيب خش كافيه آن كوزجان. حركت شيء كوزبيب آو كسر كري يا كوزجان مسلمان بول. تلو موسوط شام تلو راقة تلو حلو الشيء يجب أن يكون هناك أولاك كجداء مسلمان هو كسي جب غير بلي. بلي. كسي مسلمان بل كسير فغير كاسير وكشتوا هذا يعني أنه مسلمان هو عشتري لكي تقول لا إله إله إلا الله تبهك أما أشترك أم أخوية الدليل سيلاوك كشتك بأسواني الدينة فالوارد كرد كرد أبو, أبو, أبو عبد الرحمن العراقي الجسد أبيني لسر بريني خلقوا رسم خلصت قبل اللي بوني خوان آخر أما تيجي سامد ان خمسة مسلمين شنغل عليهم مسلم، أما يعني, يعني خلق هم learning learn about life �م GPS هم zastهم هم Aquí هم يتبع عريضه افاديا talk powers and do whatever as usual will be.. starter things irrr.. zasampgan.. hvor pen duals IP??yeah yeah.. 40-.5 10 Hahahamba is fullofton? pensar..weight و pensa.. Powhew..って happened.. perfect.9..いきます yes…ürfeel te vers cherry.. 那 have on the любு takes kurtar.. Petrok s and other weekends of the Qurse was to give..ワeniz аメ comes out ofbyegame.. perde.. Haha f i ba f voting annor.. real pe warmer..егда..activeous لا قد دع شو أنب دع دع مسمى السبب. بس من يكذب لا نشكت طوابقك تخدوله دفع بباب كان يعني ببش الله. یا من یستم اونو خوب باید منو خدمت دادم بود رو نکام میاد. من کسی کسپ کرد دام. آه من کسی اگه باید من رخی دادم، هه باشه من. فردا نخی من مسلمان، کسی ملت زیما، حجاب، چند مزگود، خون آنی مزگود. من دارم این دو این دوش تال هم مشابه زگانی نیوشیدن من با بپی آخساني که ایم، بامپی، این خلیانه بعد أي كاميرك سيكتب أوام كردوس شون هبيعكسو سوريا مسلمان يعني من دونه يعني براسي كوزين هني كديش جواه دولة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 اذا اخواتكم يا هو ماي بالغي شاء الله حزم كد مجال معنا بو مناقش دما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 معاص معاص سيدك آه سيدك كتجمل صلمنا راتعات وشارك ما أدري إنها تصير فكين بس بو بو لا تو اگر براثی دولتی، هرگز براثی دولتی، با جمایع اساسی باش دهی، امکان علمیشی پیا، سام پیا، بو نیام خصبری کم، بو اویوگو سوپی هم مثلا سلام، فیلکنی دم ان دالی انصمانیک بکفار بو آدر کدی نکن، شریبدهی، شریبدهی، حالا بله بو النايم أما بكم بس تعرف وولد دم زعيم تنبو في لي تعرف ذلك وأقول له بق بق من شنو على مثالك بس بقيلي بقى أما في ما تي عليه أما في نهاد في ما شيخ مسلماني مؤدبي بأخلاقي سرباز لسجادة. بلى. سري أبرة. سري أبرة. لبلايتي. بلى. أما أما أما أمدتشون لك هاد الفرمان. بلى بلى بلى. أم أم فر. أمانة هم يبالجني. ترى. خلق لسريا. طبعا. واكشتير بس تخوهم أول ناول كام بوي بلاد. بلى بلى. يعني براصيد. منقسم سورس ولا يعني. بس البلاد одну بابو همتح أنه أسلمك أنه يتحق أن على المرأة الضواجيات في خلال الكفsay网 والبلاد من وجه للس char spoke first of ابو بكر من كان بوشيشتن كان كنكم مولاي ما تقتاع هاو دي بكر البغدادي السنه تاب داين اكتشفها هو يا شويه بس الشيء وازع يعني من دراسكني سيركيتي دراسكني يعني ول. اخه نه کلیم امشت. ول. صد و چهلش ستاری که با خودش ریسکی می‌کنه با پرستش. ول. با پرستش. ول. ایش سردار. ول. ایمان یعنی. اگر اما بین مدرسه بین. ای باشه اگر براثی اگر تو با با با با اهلی بیت. ول. بیخ خدمت کاری دیال بی. دیال بیام آماده شدم پس. ول. یعنی بی خاله سر آماده میکنیم براثی من غفور رمسه ما وندی سملاء کم داری استعیت من اسم علی دلناه ولم أمدار الإسلام أو يعني أولياء، بس هي أم شتاني كمود بعثكم ااا خيان مسلمان يعني شتبية هي حرامش إمام قوماني بدالين يعني هن من عليهم بردوا يا جماعه انت غرهتك كله ضايق شان نزغه وركه امامي عمر بن عبد الله وما نجاك بعد دعاه اجوانهم بالدوله بناء الاسلام ايدامه دو بدمي كبدمي كنز بكره سنه كربلاء كربلاء يما ابي سنين كشيك كانت مملكه بوزراكان يما هو النبي ما نجي داخلتك ما الله بو ابي حرمه منبا ابو النبي قال له يا شيخ الاسلام اذا تكون ملكش فيعون بالهك فريش راشد ابي يما بنت كان لكن هيت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 كتير أقصى كيم كدعاء أم أقصى داعي بيد باش راي لبروي استقاطي المغرب ديت لبروي بعد نجحت الحمد لله بالله والله الله على نابست نابست ما هشتو... هشتو لا ما هو تا إذا حلا نروح الدقيق ما هو إذا هشت هشتوا لا هي من الدولة سلحفاة قريت. والله يقدر خصوصية با وامان كهاتن هل سلاتاوا نقدر عن هل سلاتاوا الشر مسلمانا ياك وتتوكل للسودان للعراق وانا كهند يزمون بشر بو مسلمانا بدون دلم... والله كاكا جاندي سرو فطلم أه... بقرروا وصلنا يجوك دين يستباس كم ديننا او جاريه كما بس كم يستن كم قلت لمكاك ماكو شباس مليو كدوا ذا تك دولة شر أمريكا لعراق تزبون نقل سوريا أو لعمر أحيانًا فيه... أحيانًا تضع أسراره أما أويك أويك أويك اللي أبو مصعب زرقي أساسك أي بعد معاحده ما نه نبラー نه نبラー برازکم بله دولتی اسلامی بازار مدام هد اونا رو دست به کامش که آم نمیشی و استفاده دار فرمی که لسرق عایده ما لنظر اصل اون قاعده نبند و معلوماتی جناب توحید جیادیا کرایگات شخ مصابیزرقایی هیچ پیوندیش بقایده و نبود لدوات داد بعد ام به استش صلاکی ما و تو آبی عدد دین هیچ پیوستی کشمان بقاید دنیا باستان حال لداخل دشمن کانمان لداخل کفر او ايما برو بل إن أتاكلت عليهم بو يكبرون بيستيمان أجنائيش بيستمان بقواعد ونيتاعكم بأعداد القواعد أبو معلومات جناب السلطة ابو أبو مصادر القائمة ولا كم جالك بأعدادا بقواعد لا لا داخل دشمنا كفر بأعدادا أجنان قاعدة نبون ب بهمو بالك يا كم أمي يا عليك أمان ناكلي لسر أوان حسابك أمان نوع إشكراته نوالا في الضلم لعدنانيت ولا أبو جريري شمالي ولا هم أوقياداني كماوان إستالجان داخواتا من درجانك هم أواني شوراي أبو مصعبي زرقايب لا جاء أبو بصعب هذا القائد، أم كاتت توبة الدليل يا كلوان إذا ضر إلى أو كلي يا محمد عدنان رسمي أو كات ل أبو حازم وعزيز وأنا كمال بيجوا عنهم بيكم كمال بلاغر وانهم بيكم بو دليل نفر نفرن دولة هر هم مرة دولة لا ويدان برین ولی امان جالب روی نفر كان نه اما باصل من هزدکی که من هزدکه من مناسبو جینک نیا ور رنجیان آواته مهم اویل هرگی آلا کن هرگی من هزدکن جینک نیا جوانی ابو مصابیزر قایب آورن ما اولین ولادت نکوتای ناتو اما دلیل امان ری بازه کی پیغمبری هندو باصل ری بازه کین باصل من هزدکین انشاالله سرتای درس بودنشان امانا مبیوگمان عراق درس بندو مبیوگمان باشند ابریکا درس بندو شریعه لگل کفر نب و بالک شریعه استقیل لگل اهل اسلام آمریکا داد و آمریکا شد آن شیعه لگالیانها و پیمان مبّاشان کردی خزیرا نام موضوع که و جناب کود معاویه کشور بو کیانه کیسر باخویه بو بلع دو تر آو بو بنایی پر بانک بو حدیث ابو محمدی آنا من شوارده کوچایی رانی استاد با بالگو شوارده کوچایی رانی الکول آنکالی محمدی دا کوچاب تا محمدی ایس پیودی با کودستانی شوند بو با جشاتی کس کرد بو اما بو کبالگا ک دلیل بو شری مسلمان درست نباو انجا افری. ا كسب لا اله الا الله شودكوجا برابرزكم كسب لا اله الا الله اكو جي بالام بوكاتيك حقيقه تشي تسار چمبر هر بال لا اله الا الله ناكوش اي بته حقيق محايو معاليه كر ابو سكه لغا علي يكتريا كوش ليستر يادكوش نكستر يانكوش اني باوش تكراسكينوا اخوي چان تعفر نبون بيستر اولا كاتيك عاشر بيني دو غروبي مسلمه ابو بلان دي سنه واقل غروب مسلمه كانش لابيني لو نيوانا سبينا دروا شون لا الله ناكوجي لو كات تض حقد تصار هدوكو روش شهر مسلماني تاواني انت بالغت بي ني يا اخا انه لوصلت كسلفيه مسبالكه اا كسي انذاه لحاته قالوا العلماء بنونا قال الشيخ ابن تيميه بنو اقدر لهش اللي فتوى كادي دافه ما اذا انت بيني لجو شيء ما هو ذا قرانه كم لسس دم انا لمن بدا من بوجه بوش جاي كم حكمه كي مرتبط تو دنيا فرقناك او تصل باذي اسلام ياصل باذي قال كذا اصلي مسلمانه يا كافره ها كافر بوا امانه شیل اسلام دا به هم مرچ و کشور نت برای کفروها اینتر نایی دلیل شهید نایی نانی شهید هیچ پیوندی شبیه اسلام آنیو هیچ شهید نیومقدس شهیدی شامل رجای شهید عزب شهید جلا شهید نشتیمان شهید سرود ایرقی با ولام شهید اسلامی و نالی دستجد نمیاندستداش ولام زاهدیکه آتش و جهنم آخ متصد صد و نادین لحظه خوایدوره برای خدا لی آیا که مادر میذبوا وایل بیل نزدیک فرم فتوى ابن تيمية. بلى. فتوعي من تان بيني. لا بو. توا توا. يا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 او رات یی سامی نینانی مسلمانا زموت خوت پاتجا هر به دنیایی و نک بنینی نریم مسلمانان ان کو گمانی خو ما جه چا باختم حالا به اول گانو او دراسو او بدا و دای هر چون صحابه کان پیغمبری خواله دوری پیغمبری خو اوه با صحابه اند بنیم تاک بتاشم خوای دور ازی صحابه شمت دربی هیڅ ګمان نېټم له یعني مناقشه خالص دکم بچکټین ګمان له سره به خو ديفه لک سک ناکم بناحق کنا حقیقته ولو ناوی اوا که خو خودي خو به باکم به نوری چا به کنا حقیق بو دای نه حقو اسلامه کوای سر کو د به حق بلین به حق بنا حق به هیڅ ګمانه ګجناتو بو او برا سره شواله صحابه کانی پیغمبری خواهد آمد بیم باید ارکیس شدیم هم داریم هرچند ا اندان يعني مسرباز يعني مو نتش ومتناويان بين اشبنا بالام بوازي بيسر شاني خمي ددان بويكن بكدي فليابغاا اگر هيتش من لداسني هيتش من لداسني دعاء لمال ودار سنسه دا يا ربي اخويا ابو خاطر يقول لي خصه يا اخي يا ربي بصدق هنا كان دا صلاك الى اخي تعاونك انا خدي حماس ما بينه وسبس يا راكار اما كجانب الدفر من اخر انت ثواني الشيخ من التيميه ثواني هاو بما نتي بيغمر اخوا لكن اوبر الرسم دا نا يا برزكم بالكو دروس لك الحو بي مانيتي كيف يقرا بالخده اشوش بازماركت الين حو بي مانيتي بدليلي هم اياتكان بداك اذا درفتك ان شاء الله لدواء اعتقد هاد بس رقم كانت بدخلين مودواتر دواء بخذ ان شاء الله دراسه هاو بي مانيتي اكري لغول كافر دا تنهال ليح حاله دالحاله الجا بس لها تجدك بس لها لتشتكي بحكمه هندسه لكاربات زانو كوميدي الاخير لها لتشتكي لها لتشتكي لها لا لها لتشتكي لها لتشتكي لها لتشتكي لها لها لتشتكي لها لها لها لتشتكي لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها لها دشمن کان چه بود دشمن به ما گفت من دوست قراش قراش بود بله قراش چی بود قراش امیدوارم آخ ما بس ما لب ترس تکانی قراش بود بس بله بله بله بترست کانی قراش بود اگر ناخوییم ما بس ما لب ترس تکانی قراشی بود جالی را داد الین گوتمانو استاج دالین و هاوپی معنیتی پیغمبری خواد لگر جوله کانه هر چند جوله باد بي هيج قمانه ككافر لا بدارن بري قريش كان لدو حالته جائز وياكي كان دجمنك كافر اما جائزتها هي زيجلك كان بقات هېزي پیغمبري غمبالي خو باقوت نه بو امش دلیب ما پی بچي بوې ک صلوات الله علیه و صلی الله علیه په المدینه پیغمبر صلوات الله علیه و صلی الله علیه دستوري داد نه بو جولکه قراره تکه کوي وا د جولکه دستوري دادا بیت اسلام مسلمانان څخه و پیه وا اوی استاو اوی شیخ زور پیڅوالي یکتل بنه شیخ ابن تیمیه کدا فلم مغول مغول حاتو لو کاته د چوي د اجر کې دوه شابه د اجر کافر حاتو تصب مسلمانان امریکا استا کافر هاتوصل مسلمان بقى ويرقنوه ابن تيمية <تصفيق> بيني لأفصل بين أفسد ممّا شيخ ابن تيمية دفرم من أجلته أجل من تام بيني لقاضي الجيش الأمريكي أو او أو كندي او أسترالي أو قبل سر سربو سرت على من بدن إنجل لبرو هاتون خاش ومسلمان يندرج كل دوا دوج منك. کافر هاته کوی د جک دو خاطی مسلمانانو الله لا مسلمانانو ده هر کس لګل او کافر نه ده بو کافر ده اما همان آیاته کانی دورن ګورم ک باسی انده الله کمی شتر و او هیپمانه کی پیغمبر خو ان شاء الله ګوریش ک بلینوا هیپمانه کی تنهاله یکه تا دکری لګل کافر ده ک دښمنه کت کافر بلام نا کله لګل کافر ده به به هیپمان بو دښمنه کت مسلمان به او اشتکه ک بنمنه پشمرګه کړي دي کافر او مرتده و کوبل اسلامي جګټي اسلامي بو لذلك حماك حكمي كفيدي <تصفيق> امبصدا سكي ولا ولا يتشونا تناغما او لبر اوي نا كريتو بي بهاق كات كافر ومرتد وما في بس الاسلام وما وا بالجياتي جاري قران حفظك دكان تعني ختمك ديا بانجاجه ختني كدي بالجات حاجه قنجاج الحجي كديه باه مصالح يعني نا تشوني روي بلسوده ما في بس الاسلام وما وا جا علي بابيدا صلاح الدين بهادين عبد اللطيف كدلي بلا دعوه ما قلت كفر في بها له وانا وحتىكو بيش بركاد بعض اوكو شخص نعطيني اي فلان باش ما قال برنبو انا وانا بو فتوكه بغلاتنا هر کسی اما دلینا و نهی هر کسی به هر چی نو بیه بچه تبریک کفر و بتابتی اما هم به منطقه اصلاحات کن بچه تبرکیانوا کافر و مرتد و کسل بازش لا حکم ده مش به آیات بعضا کن نج برای خوامیا برای خود نج بقیه ماساکر کالیش خیبر تیمیا آوا نه به اجماع علما به حدیثی پیغمبری أم ثقافه ومرتضى الذين شاء الله دوسي ولاني عوض ما كيرتصل في الدموا الله قد ما ولو من ها تو من صمال معناتي الدولار ما ارزت لی دارشید کم یعنی مالک لی دارشید کم هر شی به بلاحق من ها توانم کدوم؟ اگر حالت تو داده کوچه بلام ببی توان کافری ببی توان آشوش باز میکند. با مسلمانان روانیه بار بطقن ولا بریتانیا لبر اوی مشروب دخونه کافر. چه دکی برادر زکم؟ اما قصه که کافری بی توان نکوچه لبر اوی کافره تنها لبر اوی کافره تنها مسلمان بودن کنایه تبر باز بوی بلکو كاركي ده بيتا هو كار بوي كبكوش ريتوا في واضح ملامة كارون بيتا ايرا بوي زول هيني بيناكم مسألة ابو عبد الرحمن عراقي كخوش ميونكم بيناو بلاو كرياو أمانا اما الشخص يكا توباسي دكي لنهو كومالغي جانب باسما لسا دولت اسلامي بعمل نك لسا الشخص كاتيكا باس لسحابة نا جيباش خاليدي كري واليد رضا و رحمتي خوالي بي كاتيكا بحلا هيني كت حلاية كا أوسع توازن أوسع الصحابة مر خالدش من يعني وقو حلاية شخصي خو بروادك هم ينبروا دكلاوي بيجمع بري خواه بتاک حالا نه بو بلام بعام حالا نه بو بعام ات خوای لسرک خوای گور لیان خوش بو و ناخر تانان لب بلام بتا بنا سادمان نبودی نایکد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 بالاخا نایک بیرتو ب بچایانوب بیر اصلی دولت اسلامیل لو حالتدا غلط ده کار یی گددا با کسئ آبابشوییا با کسئ بدنبریش تنیاچونیچ بی بی سوغاتا پیکی انیمه بس لوئک مادام هاشتا کافر نکر او کسئ کافر نیا تو حسيب ابو سلمان اما کیتو او کو خون بالا منیش ابو عبدالرحمن عراقی دان ابوما لګل شیدان نیما هر او کاسه شراستی کی یتان دی دارت کومیتا داندا با بویش نه بیرام لی براشکنو داوا لذر کار کیدانیم بالا کار نه ده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 یا کم بدهی ناسی، یا کم بدهی ناسی، بله. آمریش نکردم، آمریش نکردم. آدم خواید که رو خودت، زن بودی، آمریش نکردیم کجاست؟ ای بوفاتی نیست. بوفاتیه، آخه، بوف، بوف سردار بکار، بوف سردار کش. مدام نکری او، مگر بسیار بکنیم، بله. اویکه من تیزه وریگریم، بله. اویکه من تیزه وریگریم، اویکه کارکن نکری او. یعنی نابیه برکیه؟ مدام نکرد، و کشوند مدتی نه، اولی اول رج سر اویکه، اوه، چی؟ حطاف؟ ها كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي كريم هاكلي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 حكم كده قران انا ابو فيلكن نقرن بقول العلماء لا اشت تشتغل على تفسير غمبري غمبري غمبري قياس العلماء اگر تفسیر لکم حالا نکدیا، بلامی یک مجموعه‌ای لیدمیان، یک مجموعه‌ای لاستنبات، لدرک دنیا احكام لاسلامه، آب شویه قرآن، فرموده.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 بنستی آیاتو فرمودهای پیغمبری خواه کفر مودهای پیغمبری خواه آمی دفتر مباشتن خلقانیک ام جیل منا آمیل دوادر و آمیل دوادر فرموده. یعنی باشتن خلقانیک صحابهون. بنستی آیاتش لصوی آل امران خوایگور باسالود که کدفتر می لیا خوشبوم لصحابه کرد. بعاین لیا خوش بوم لصحابه کرد. کوانته ام مدام اگر او هم ممکن است. بلعصومان معصومان بعاین معصومان بعاین بلا بتاب نه. متأكدنا؟ <تصفيق> تا تا تاع عمدة الزكاة مش يشارك من غير الأويه تا تاع عمدة الزكاة هماش قد ما في معصومه؟ بو اي علي كلوب شو شو من بشن يحس بروني كمناك آ، لگیانی او پیام معصوم بود، بلام لکارتی در شخص خود معصوم نبود. و کارت دنیایی لکارت دنیایی. تا؟ زنیم آ، انتخاب شکلی را تأیید کرده و دیگر چیزی سخت نیست با اینکه یکی تا آو، استرانب کشیدن بتواند. بالا؟ اما آقای معصوم بود لگیانی پیام که؟ بالا دادنیا. آ، نه ولد کارت معصوم نیا. بالا. و آقا کابری اتی بوسع خور ماه که به تقویت اودی دیگه باشند. آقای ماشین میکنیم داریش گو Kasih saya ada kekurangan yang video itu sudah, itu lebih makan. Itu sahle, itu boleh. Ia itu kan, kau jangan siapa sih kan, amfamous woman. Terus tak? Tidak mungkin dua, tidak mungkin dua. Zakal awak kasihlah sihe boleh, mana yang dia boleh, abang baru besar tawa. Belum, ayah, tak apa, jadi memihujah. Kesannya kan, بس بس بس كاكا بس بس بس بس بس بس بس بس حولاني بس حولاني حولاني حولاني بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس الله بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس هر کس باور با اجمع نكا پیل دینده چه تدار آیا علمات اوش پیما به اللوانه هده هر کس با قول اجمع نكا پیل دینده چه تدار آیا بوچی لبلاوي كوراي زانا نغزاناك دو حكم مكان وكو حكم القران دي اخوا وكو حكمي فالمديقي غمر خو ابو بورو زو دلو تشاور ما اللي ما كان شافعي شكل دهست نیاش آشکو، آباد دست نوشه کن بگیریم. بله،ام سریسی اینا مکانی که دکه این، وکومالیکو ابوحنیفو احمد، الان دست نوشه کن ناشکه و فرموده بیه زشانی نوتو لویدایک عایشه کدوم فرموده انجرا؟ ما بسته کن داشته، امامی شعری خاص مسابق کوتاهی شعری. بله، آه، اما فکری دست نوشه کن بگیریم. آه، نه، داشیم بذار رئیس سکسکی کد؟ کالجیم با قوت را ما بسته کنیم خو جری. یک نفری بالجی با قوت را ما بسته کنیم سکسکی لیر نقیض سی جانير ما كما يلي له اكليه بتاك كسك صحابه خلان بوبيه بجمعنا اكليه العلماء بتاك بيبيك يعني يعني اجماع على يعني اما مناقشنا نا اكليه ان جهه يسار بوبورا الدوله والقاضي شرط اخوك تشدره وكتي هلام بيني وانا هذا لحاله اختلاف زوج كتي اساسيه تدانك لنا النصره اوروس شارط ابو ميسري اردني ده بلا فيش كاتل حتى لباب تكانيش ده نهاتون بس الموضوع انا كم بوسينات ما بس الموضوع انا كبرت من البدا او الى حاله اختلاف هميشوك ثاني لللي لايتو هل بدي وماكم اللي رخناه لها آوانی لایتوشو و دین لام هر کملا رخ نیکنیم. بله، آمانی کل استاد کل دنبولی استادش ندرو و شد نیا راست بکرد، شدیش نیا راست کرد. آمانی لایتوشو به هم میشود. احنا آماده به بقیه از نه به بپیوان ابلیم. باهوی اوی فلان اما تواو دوله من هجکی باطله. هر چند هاتا وکو آمد دقیقش ظرتن خلق دیت ناو دوله لیناتا دروا، اما با بالگی هموله هاتا وکو آمد خیف بمشویم ای بو یما ناری بکیاس کفلا کا ساتو تدرو او وتوتی زور کسلنا نصفه ات درو زور کسلنا قاعده ات درو زور کسل وكی کا ات اما نقیاسه من بیاکین بقیاس بپیانه اما قصر سر گشتید که نکلا سترت ان جالي كوشني شرع يكوا تنهاله بروي كلسرقو انا ما اجل <سؤال> سر تنهاله بروي ولا سبب دولي مدسم الطال نصر كسكب كوشي انا وي نصرني مدسمو بال اما كسكب كوشي براسي هكا سبيكا تاوان ديك هكا سبيكا تاوان ديك تنهاله بلا من اعوذ بالله كاس مرتضى بي تاوا اما بنوح مش كما نهو باسي شكا ولكن هناك من يصير معاذ كساس يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ما يكون هناك من يكون الله ما يكون هناك من يكون نبي؟ من يكون هناك كساس يكون هناك من يكون هناك من مسلمان هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من عنه هی دبیر نامه ندی کس با نامنین نبض جمعت نبتر بکوه بتر کسی چپال لشکری کفرو ولی بالابر بسومان آن دکافرو مرتبه این میشه که انشکش که هیچ اهمیتی نیا عنه هیچ استفادی چی بونیا هر پاسارده نتو بوایی لباقه ویش و تبریکو فرو آمادش می‌مان و فرمودی پیامبری خواه من هیا صلّاً و سلامی خواهد سر بیا و کورایزان هم من هیا ابن باص نقل دکه فرمی کورایزان اسلام لسر و یا هرکسی پالپشتی کافر مبک و یا متیام بد به هد جوری لجورکات فهوا کافر او کافرا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 ای بله این بالا ولاد دلیل صرف آذی پیغمبره اگر نه تو ولاد صلی اسلام دلاین ولاد کاک خواهد هلاصی و به اسلام پیوند بیشلامونه اما موضوع که هم معاصر مرتضه با آیت خوا مفروضی پیغمبر با قرائزان ای سوتان نکی سوتان نکی بدو داشتند دنیا مقدس و مشبکه لقازی سوتان نکی دا او قولی اجبار علمایان اسلام را سرت سوتان دن الان سوتان دن به همون اصل آواه حرامه ستان دن أصر أو هي حرامة بلو حرام حرامة حرامي قطعينيه بوجي لبرقوي بلغان بيه علمان كده حرام كسي اما عندما كان هذا ستان حراما بالله فلمان تفرمون الاختلافات هيا اوه يقول بعضاكم بنامونا اوه يقول بعضاكم نيل الاوتار دايان امام النواوي لقاضعياته وديجارته وهمو دليل دهيرنا والاسر اوه كجائزة ستان دنيا او كسبب او كسب أكس... أكس... تكايز انا اكسلت يابلينك بابنى ايشماء لسرى وابلغ اكسلتي زانى لسرى وابلغ كا دسوتين مادام او خلشي في لتوفانا با با با با با با با با با با با با با با با با النحل با با با با با با قال يا سلام دربك لي بني الله بوه بحاله نيشير موب بلام الدنيا كده النحل لا النحل لا ساتوا بس تشاش لصورية قدر خامن قدري خوامن أودوا ما. أتفعش برد أتفعش برد أتفعش برد أنا أتعكد برد أوي كتودة تواني كسكا تشالي يكدي عليك كتوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا فعاقب بمثلي ما عاقده أجر وستان طلب كنوى دبيت هرب بقدر أوستميكليتان كنوى طلب كنوى أما علماء كديانة الدليل بالجاه كدوج منا فشيلك دي واي بكنوى دي أو إمام الشوكاني باصيدك كلام المجلد حول للافراد وتحقيقتها امام نووي باصيدك وامام غانمي حتى ابن عثيمين شكله بدا بهما شنو نمنيه دينته و امام ابن ابن عثيمين وشعبيها باصيدك وقطبي باصيدك دفنه جمهور لساويا جمهور قطبي ودفنه إمام الشعبي بهما شنو باصيدك زنم برحكو كلساو الشيخ الاسلام باصيدك ضمن اصلنا جائزه بل اكو ضمنه طيبه دي جائزه معاذ كساسا وكو جنابش تبعصد كت فروا كوانبو و صدار خلق الشيطان عفو ذانك قطعبو قطعبو ذانكك عفو ذانك قطعبو والله من الناس يعني ولا شو زا كوتم معاذ جوليبو <تصفيق> بلا باء بحاله داسي بهالغالب كتير معاد مرتضى باجمع علماء قول الزنان أو ك مرتضى مرتدو ما في بس إسلام ونما وقولت مع نص آيات صورة صطول استشج لأيات صورة النحلة كباسمعلي وقت علماء كديانة طبرجة كدجمنة تشيليا كديد دتواني في إن عاقبتهم كترونيات كديد أو اللي كانواه ودولة إسلاميش بشتى بقول العلماء معناته بشتى بس ما قولي علماء برابر بمعاد ضلك متعبد الاسلام وكو صحابه كديتي علي كديتي وخالد كرديتي خلقا في الطندو اما دتواني غار توسي دوات بس دسر اقول انا دا خلقا سطادو وفي غمر خاصه صلى الله عليه وقال سبب شي شي سودا وكلاو تشابيك وملي شي داخكت لداشتاك شالاي بي ركجي يشتن كبو اي هتاو قد بر بر تشري دوبيي بعدا بمرز لباوي كخيارات يلا صحابه كانوا اما بحال ما دام دجمن توايده جديد لا اسلامها تو ضرو وايده كاي مطابق الشرع ولا هيش مخالفه الشرعي كدانا بتواكو رحني لي بجل اياني هاتشان بخنا عليه دكوك هذا عفوا كان وين هات نقول يوم هذا بله خلي بزين سوي بني زيام اياتيه يعني, يعني أوزان أنا دا نعم, دا نعم. دا نعم. دا من بويه بويه. أنا على إمكاجه وش مسلمان زوج زوجة براتي لسقوق مريض تقول لسقوق مريض. أنتي ششامان زوج لا, لا. بويه. بويه. كا وديه. كا وديه بني ايه كنتي فيها في مركز السلام قلت لك حوت حوت يعني تجلس استعمل استامن حاليا لبرد المسائل بنزل دوفر مدى هائل مكان لحتى ودي كان حكيت على فندق بس بسواك بسواك اي لاف ات انا <تصفيق> من من بعض قلت بعض إسلام لا شيء ولا حديث ولا أقوال علماء أو بعض بعض أوراقك كذاري الصحابة وأقوال علماء أما كبعض زكام أو أقوال علماء آياته ااا وكذاري الصحابة كانش كبعض كخالد وعليه ااا وبيعمل يخوض صلاة صلاة مخاضة بسبب وخذ شاوي يعني دهقة تي أورانو بلام وكم بيشد الله مجاريش كعلماء جد فرمن دهلك وكم حرامه بلام علماء پیداین کمالم خوبیش که اشاره کرد بیاد بیشتر. بله فری نروید. آو آو اونی سودانه آو اونی سودیانه. چه؟ معد اونی سودان؟ آمانت؟ آماد سودیانه؟ اول بدام هر خوی اشونه نه یک جدله فی مکه داری؟ آدمیا بودمان مکه داری؟ چه شو رکشاند؟ انجام سودان دیانا؟ أني دليل يعني هنا أول شيء ومش أوبي شو سوتين اللي ما كده أجا بتبيني بيه حتى خستخانة كانشان بين نخوش كاني لخستخانة مقابلة تكذب كاستو تابون حتى أستو بيشان دكابو دومنا دوشی نه این سر بازه کتاب که بیشترین، آه هیچ ما بی دی سر بازه کتاب که بکلاش که بیشترین نیستن، لب الحکمی وصدات طبق نبی، الحکمی کس نویه تن هی کجوجوی سیب برها، حکمی سوتانم بس اسر بازه، بلند بس تعریضیه که قسمی تعریض کابلین داسو تنه، بلند ببینم من وارا حکمی اسلامو، عنی قصیم منیم من فتوح ندم، امین فتوحات بوده قل دکم و اقوال کرد فیضان برابر آواحه برای اسلام، بوی دنیام دلیل اسلامه است ا شری بدرو بوتي پیغمبري خو فنموت دی لکان نکو بوتي اوانات معاصر که علمي شي په بو اواني شرباګو دا ورته د دوازنفه په بو فیل تارکه ا جې ته خوندو تو دا شری بدریا نه امن بو خود بګرته دا تواري بګرته سر شری بدرو دشتانی بګرته او اتاني سورت الفال و 160 حوت نا نأسفك بروال هاششة تحاود نكسر توشاش تحاود أنفاشش تحاود أنفاشش تهش أنفاشش تنو براسر أم آياتنا سبب نزولك البرخين رواه لذلك للهادو إشلاء بدوات شري بعد ده بس بخير ما كده في غمبارك نبوا كدليله بي هتاقاتك جيجير دبلة کلوبالوش تو مکی دنیا تنده بیه احنا پرستاده که آخوا که آبا پرستاره ولی کلوبالوش تو مکی دنیا تنده بیه لکات کخوا صرف رازی او جهانی دوی تو قیامتی مبستو خوا بالادستو دانای سرکوت به ایمر داره دنبشتو دانای لتاکه کد نواهنده اما آیت شش پرخت نشتوش داد فهمی خوا اگر بریارک للا ما باش دينا تكملو فتاق يعني خويا بينا جا سزان ادري اما ما باش كي خويا دير خو اغير خو اغير برياك للاه خو باش نكوت ها لا فن او ش ثاني كوت هاك او فيدي لبرابر دي داكدا لبرابر عافاك نيجي لك دا او سداك يزور دوراتك ما چه دفتر می ببریم حضرت؟ جا بع اما ببریم خونم ببریم نبرم که ابرو خشک دارم نکه جویان دیمانت. آیاتشش صحبتی شلوغ است. حادثه که صورتی ابریان حادثه که بدی غوریا کاتی دیلکان جلال نو کاتلا پیغمبری خواه همیشه اخلاقی و هابو پرسی با شورا دکه بدی ل آبوبکری فرستی اگر یک دقیقه جمله بگریم اوه ام حادثه نیلیت لذت داشت که پیغمبری خواص الله تو صلابه خواهد شد. او یه چکلو کارنی که کدیو خواهد گرفت ایتامی داشت. او یه چکلو ولی که غلطیتی داشت. اگر هدش استخبارالله والا اگر دلاب غلطیتی داشت. آمین واکنش کم درکش قسم بقاند با خالق انقصیر که استخبارالبابلین آو کاری قبلی چون بلاخواه درس نبود آواشوات. آو کاری بلاخواه درس نبود یه چکلو کارنام کار ابوکا استاد احداثی الشري بدر لا شري بدر ككاتب ابو بكر فرموه ابو بكر فرموي راي دا راي في غمر اخواد ابو الصلاه والسلام اخو السبيه كاويا كطاران هي با بفيديا ولي كنوا اويا كطاران يبا طلب كان من من بعد ما صمراف في ريق دوار كانوا او شيء جاني كانيا आजाद يكان حتى لو يش حمي आजाद نكر شو ارك هل يكون ابو غالبات ابو بكر بسقي بدل استفاديه لك بوكوتو بو خرج ان شاء الله جاتور بلاك عمري باش عمر فرموي اي في غمر اخوا ب ملي هم لا أه... أه... عمري كورعاص والله أعلم ليش أكله بس لكن هناك افضل من الممكن ان يكون هناك من الممكن صحابي يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان من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 فكل جاط سيدو دهته انا اكيد افهم خو اگر برياك لالا خو بيشنكوتال اصلا اش ثاني كورتاك تولا بالابر ازاك دي دكات او سزاك زورك ورتا توشب يعني امكاري كل شرب داكلاوا بطلي خويا جول نبو يعني بافه ماني خويا dalam ayat dana bazib we ka sa kish ka ayati bazib dana bazib sa naze aga na khwaiga da fa misada amma bo nisbati dilawa ba nisbati dilawa ku janaba da fa min dir jafaru ala ataka da fa nti bo hec pegam bari nabudi lib yani ابي بي كوجي hata kate chakta ya dad yani kate ke hezide be a istada dawlati islami khawani aw hezaya ka la amrika baqwatu wa uropa baqwatu bedi lib galibiyato khashfiri khwendawari kanu ya شارة البهومان همام كذاي هومان هومانية سرية، ما هو كذاي هو كذاك سناكين، هو كعام صداقين، من صدبرن كا عائلة المسلمان أو خيال المسلمين، ما ذاين مرتدين، مرتدين،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 في بورصة حكم ديل لإسلامة. لدواي اويل صوري آه انفال اهاتي دوانظاه اقر سيريكي سر برنا لأهاتي شواري صورة محمد افرميه سريع ببرن هتا اوكاتي برين داس باداري تشده بل تنديقه البصيه كانو يعني بيرا صورة محمد دواي انفال هاتو تخواره بفي مفسرين افرمون لدوا تدبع قانوني الاسلام قرانكاري لسدينه ل لديه حك حكم اسلام اجمع علماء ماله صدويات شوان كالدواء اميري مسلمانه كان اميري او غروبه لكذا من دك وما اخوانك اخو خاصك بويه من بخو بخدن ما حسبه بو باش نمنه بكاسه يمين كاسه سيان دك يتبلدوس بو ما هيش خال بیگورینوا بپاره ام بدیل دید بدیل که اینم بپاره بیگورینوا و پیدا شوام آغازی که این به من دست داد کردم ام شوام خاله مالا به دست آیه بالام اول می‌امد فرمان لجود دادیل آغاز دکری آو خالی آغاز کرد نگاه یان لجود دادیل دگوره توه لحدو چی دا بال دکن دیل گورینو دیل فروشنو دیل آغاز کرد نگاه سجند کرد نگاه و نوکی حالات یکه دو خاله کتریش بله آغاز کردند بمن تولى جل حالة إشكالية. على ماذا فرمن؟ لو كاتدا جاسيري كبوه لا لا لا روشملي. دوه يس لبرابدي دال مسلمان وكافر. إستد دولة إسلامية قال أو حلف الصليب يدا للشرطة. أفرمن؟ على ماذا فرمن؟ أجد دولة إسلامي قوة كبيرة كم تربوا للقوة أو حلف الصليب يكا أو دي بوي دكتور دستي بويني أعزادي كا بويني بيعقرطه ده بيعكوزه. بويني أعزادي كا غورينو نادیل گویی نه ولی اگر اگر دارم بیان کرده با پاره، لب راهم بر پاره دا باینی بیان کرده تو، ولی برای اعضای کدین بدناتیش باینی اعضای شنکه بدنت، بوچی لب را اویه زیم کوفر به هزا، اگر آوان به آسانی دگرای رونایی آنو جمع ریه زی کوفر زیاد به دشمن با قوت داده که یه شدارات اسلامی قوتی می‌بلاهم اگر دوست اسلامی ولی هزا کی باید نیاک کنید. دبیش میگه که یه آموزشی هست که اوکو سجینکا که خودش اشاره تیرا سجینکا بلند تلخی مسلمانان فری علم کرد. یه آواه آبی آغاز دیگه توه. آدم دو حالت تدا دبی. لو حالت تدا نابی بیاک کن و ناش سياً بقرن، بلقُ بيان أعضاء يان في يان لبران بري يان أعضاء يان كان بمنت أو كاتك قوة مسلمان مع زيادة. حالياً استع دولة إسلامي بهم قياسك لبران لشكري كفر دا مستوانياً كفر بين لشكري زيادة. بو دولتي إسلامي استع لاختيار دا يا ديل كذا كوجيا سري دبرة أعضاء ديل كان يل اختيار دا. دا بع بو لإسلام وهاتوا يعني أم كارشمن براود كذو بإسلام تضلين أمر الإسلام وهاتوا قصي بدر بخوينا ده وبرص الأقوال العلماء برص بيشون السكان برص آياتكات اللي بيده بعض ده وذاك كرب يخمر إخواني <تصفيق> ديلارك آزادك إخواني جورا التابلي أجر ك دبوا بصرنا كلابا ديلارك اللي يسكن مكزامة في قوتي بيخمر إخواني أبوه أو كتب الصحابة الرضيون لش كذي كفر زعتره والله من دهات ده كسر محمد بيرضى الله عنه نحن نبردهم بين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 چونګا اگر هم د اداوا لمنځینه کښه لا دنګ کښه استر په لاسینه منځینه کښه اگر نشانی خوارج بون درچول ل امری اميرکد به او بر انسان هم به بر دغه خوارج هم اگر د چول ل امری خليفه اميرکد خوارج بون به او نشانی خوارج او بر انسان اگر پښته کډ نه کفر هر خلک مسلمان هم نشانی خوارج بون به او وصل لیکه چونګا صلیصره مغلوفه اسلامي کنده کان بس یو ثانیه د سر کفر او اكرانم ينعو اكرانم سليب كان جاريه بعناشين صحيح والدين كله زاتر. أقعدنا هكذا يوم خوارزم لو كنتر. لو عبد الله تفو. أنا بدل ما أقعد مع بابا الشخص نكين. إذا ضلّم اللي ويدعو قوتم أجد. فطبعاً دابلا بري أميز عن محمد جولاري براثي لأمري ابو بكر بغدادي للتو. إن بغدادي جاري خوشية. کنیه چه مجدلین بله دبیش کسی بیه لیه کلی نویل سکات بابلگا بو ممسن بینه نگ با حواه آرزونا بلا هم دلیه که بله خلچه زهیدکانی که بلینوه لا كان بين رودا كديو بكو كي بين او خلق كيش اجلس دابا ملي شكل كسيتي ابو بكر بغدادي كسي امن رفيق من علي بو باس بكر بغدادي هذا لسر من بلا موصل و او كسميار او كسطنتر و تصائب قسيئه تطروي دي هذا شنو في جاي جایی بی بوت نمی‌دانیم که آوکاساتیرو دستیار داداش کاباش آو دهیم امن ول و علم شرعی آواه و زوزیرکو زور دانای و زور آزا بلامعصی او نکند و قبل و لا کنی که غلطیتی داریم امکرانیا انشاء میکه جنابت باعثیه که مقایسه دکه چی جکواتا اگر بغدادی لانوی لأهلی بیت بیه خصداش لأهلی بیت مکواتا خزنم اما دلیل اگر استنیان راست ضاب لأهلی بیت و اولش لأهلی بیت نیست الان بوخوی دروستي كيدمو بالا بوخوی خويا بغي منو ا درامسين بوخوی دروستي امرا اي كاي لو نا اي ا درا ا كسل مندرا داشبا ا درا ا كسل مندرا اروافي خو عاد ياني بها ما ضي اي وني و ا كسل مندرا ا كسل مندرا هر دكلا نووي بلين علي بيتن جاچي گلاوي كاتانل السلام لاهل اسلام نهم انजात باو افراهمي لأهل الاسلام نبوه. أما نبي بقية كا أوش صدام أموزا أبو بكر بغدادي أبو بكر بغدادي بعسيد الشياء ظالم الشياء كافر الشيوك صدام كافر مو. بسألي بسألي إما لما يعني تو ألايم مثل هالكتير لو أمري أبو بكر البغدادي ده شيء خوارجى نا نا واريد نا أم آياته حديثه ش... ش... آ... ف... <تصفيق> إلي أليان دانجل قطعبو دانجل قطعبو تي تخوى آياته حديثه أليم كالدي أم آياته حديثانه إيه أم فتوى خرغيانه إيه كالدي بكاريان ديني إيه تو بود روته إسلامي بود بود روته إسلامي بالله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 دبا خرج قال لي خمتو عمنا كذا يعني بدي بدي يعني كخم انت هنا ماتوه حميد من بو مهي امانه بكار جنم بران بر با دغوتي بناي تاعي بو بكاري يا شاكه منال ما بزره تاع بين الروني كاينه يعني ام دوره بناء تاع مين انت تواقس راني خد مثلا نخيط كيف زينا يعني كي تقول يا كسيك كازيك مرتضى فلانکس بود مل سعی تعرک مرتب به آبی بکشید. آن فلانکس خواریش به آبی اما داره اما داره استادی او منیک ام دورت خود خودی خوش شریعیه. من الان من نمی‌پیم واگر دورتش استاد من پیم واگر خودیش کدوم؟ حتی فرمانی خواهیم داشت. من نمی‌پیم یا برای برزکب. اما گفتم آخه تو کسی که من نتیجه اینجا بوده بودند هم داره داره که برای که مثل ام با او بلگانی که kuzu bana da diyor boy be dizin ama eder yani mesela peyiz ne kadar mesela bak şey tamamın boşşa baba diyor tamam tamam ek peyiz ne kadar benim like I'm terrazzo a terrazzo موجوده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 حتی من استفادت از توپ جنابت چیو ناوت چیو خلق شویتو کله دایق و ته اما څو خصه بلا کتو بم باز وکړی خود باز وکړم من بنیم دا که تاوکه بلا ټول وانه د دقت به بوله د انا پی سيارانه جنابت پی سيارکان د اوروجيني پیست من ولكن امام من اجل ان دولة يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا بدل ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان من يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا لا لا بمعنى لا لا لا لا لا بمعنىك. يوما دلنا خودي دولة كه. يا رخصة مع تقولي هي. يوما بعثي أو, أو متفقين لا زلنا عادو حديث لقينا. شبابنا شمال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 ولا لا لا كوتاي فيدي نجاتنا ده بس بس برضو دينه بس نجاتنا بس بس بس بس بس بس بس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 بلغك كانت بينه باهظه كافر كافري كهوري كهوري كابه بحديث بقولي ولما بابا جيوك مراس و امانه هاتين بلغك كانت باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه باهظه Asih hat, niwa boleh dikatakan mereka menyaga bantuan pinjaman. Bukan maksudnya ni mahu terima modal kerja, tapi okuman asih hat. Dia mana dia mereka marun dia tuah. Isteri mana kerjusnya tak kau ed kotai istakam kan? Jadi tuah malah ekbalga ush tis zor zor. Cakap mende perdasaham berikari muda, hampeh zor zor pihos, zor pihos. Diambil lada, diambil lada. Asa bi bi biabanyai, isam biabanyai lembstan. Asa, kita katana tuah buat buat بعد جاریش کرد بودی برکت ما، بعد جاریش کرد بودی برکت ما آقای خود بین نشید. تو کارتی قصده کی رخ ندیدید من دوی آنی بالکانت بورن کمودسگام من پیام داد ولی اسلامی اصحابی پیام بدهی خواست لطف اسلامی خالص. اما رای جناب. آه، دوی آت کانت بود بیار. آن دوی آت کانت بود بیار. آخه دیگه کلمه ها ندیدن. استاد تو با اسلامی پسیو معاز ای معاز بوسوته من بلاد دیده شیام بوده. شدیک شدیک شدیک از بسکیو و شدیک از با. باید جان جنبوران جنابی شد و هم به تو، بوایکم اوقسایک ایکم طلایی موارد سوال فرمانی له بو اوقسایها اوقسایهایی که آها آها ما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 سبقه وراء زور باشا ان شاء الله اجا اخوانا خواستا اخوانا خواستا شو قاعدت معي دم هيا الاشوين اجا اخوانا خواستا فريانا قدتم لاني كم بس يسوع سعاف يشتن اجا داردك لاني كم زور تا باشا باشا ده باشا باشا الله او اكو مبدئيا انا اتباعي من بدئيا من بلقا نبطا اتباعي قصم بقواهي توش وهي هركز كتانا بدال دولة الإسلام ممنون تانا أولي رؤى رأي دقين تخوى بلقبيرهم لصدق الله الإسلام بلقبال شرعي نكفل هذا الوائد آآ آآ